لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي ي م و و أ إخناك أني ن للعلوم الاسلاميه ر ح م ن ت ج ب ك ك ف ف ش ن ا به أهله ومثلا معهم رحمة من عهدنا م و ك و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه